حينما يصف الله عز وجل نفسه بأنه القوي العزيز في أكثر من آية مباركة هذه الثنائية الرائعة ثنائية القوي العزيز ثنائية القوة والعزة فيها من المعاني ما فيها ومن الدلالات والإيحاءات الرائعة ان ربك هو القوي العزيز كما نقرأ في سورة هود في الآية السادسة والستين وفي سورة الشورى في الآية التاسعة عشرة آه كذلك آه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء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 ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إذن هذه الآيات المباركة نجد هذه الثنائية ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إذن القوة والعزة نراها في القرآن الكريم واضحة بوصف الله عز وجل وبالتالي يستمد المؤمنون العزة من عزته والقوة من قوته تعالى ولهذا المؤمن كذلك قوي والمؤمن عزيز الله لطيف بعباده يرزق. من يشاء وهو القوي العزيز كما نقرأ في سورة الشورى في الآية التاسعة عشرة القوي هو القادر والعزيز هو القادر على منع غيره من غير أي يقدر أحد على منعه طبعا هناك قوة ولكن بدون عزة القوي الذي لا يكون عزيزاً قوي قد يغلب في بعض الأحيان ولكن حينما تجتمع القوة والعزة يعني القوة ذات المنعة القوة التي لا يمكن أن تهزم في يوم من الأيام ولا يمكن أن تخرق في يوم من الأيام القوي العزيز يعني القادر على منع غيره من غير أن يقدر أحد على منعه لأن أصل العزيز هو المنع وأصل العزيز يعني في اللغة طبعا المفردات كما تعلمون انتقلت من المعنى الحسي إلى المعنى المعنوي يعني حركة اللغة هذه القاعدة الرائعة وقد اكد عليها العلامة المرحوم اللغوي المعروف الدكتور مصطفى جواد حركة اللغة من التجسيد إلى التجريد هذه من أروع القواعد في فقه اللغة ندرك المعاني اللغوية للمفردات القرآنية بأن أصل هذه المعاني أصل حسي وأصل مادي كما تذكر المعاجم دائما نقرأ في المعجم اللغوي مثل والأصل الحسي أو والأصل المادي لكلمة عفو أو لكلمة صفح أو لكلمة قوي أو لكلمة بركة مثل من البركة أو البركة لماذا سميت بركة من بركة البعير مثلا كذلك القوي والعزيز العزيز جاءت هذه الكلمة من الأرض العزاز الأرض العزاز هي الأرض الصلدة الأرض القوية التي لا يمكن أن تستفل أو تستقل بالمعاول هذه الأرض الصلدة الممتنعة بالصلابة القوية التي لا يمكن للإنسان أن يأخذ منها شيئا بالفئس هذه الأرض انتقل من هذا المعنى الحسي المعنى المادي إلى المعنى المعنوي الإنسان أو الشخص القوي الذي لا يمكن أن يغلب الذي لا توجد فيه ثغرة بحيث يعني يغلب منها ويدخل إليها هذا قوي عزيز ولا شك بأن الله عز وجل هو القوي العزيز القوة مع العزة يعني القوي الغالب الذي لا يغلب يقول العلامة الطباطبائي في قوله تعالى ان ربك لقوي أو هو القوي العزيز في سورة هود في الآية السادسة والستين طبعا دائما تاتي في موضع التعليل لمضمون الآية المباركة انظر حينما نقرأ في سورة الحج في الآية الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين يا أيها الناس ضريب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا شوف يعني هؤلاء الطغاة والمستكبرون مهما استعلقوا مهما استكبروا هم أعجز من أن يخلقوا يعني أصغر أو أحقر كما ننظر نحن يعني بنظرنا العادي أن الذباب أو الذباب لن يخلقوا ذبابا طبعا ذباب مفردة جمع أذبه جمع الذباب ولهذا السياق لا يمكن أن يكون يعني بمعنى الجمع ليخلقوا ذبابا حينما تتحدى الآخر طبعا تأتي به بأمر تافه وأن يخلق واحدة منها ولا ولا يخلق كثير لا تقول له أنت لا تستطيع أن تخلق مثلا مئات الذباب او حتى ذبابتين وإنما تقول لا تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة هكذا هو التحدي ولهذا الذباب هنا لن يخلقوا ذبابا مفرد وجمع ذباب أذبه وإن قال بعض اللغويين أو بعض المفسرين أن الذباب هنا جمع ولكن واضح بحسب السياق أن كلمة ذباب مفرد لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هؤلاء الطغاة والمستكبرون والظالمون في العالم القوى الكبرى لو اجتمعت كل القوى الكبرى كل رؤساء القوى وكل طاقاتهم وأمكاناتهم وأمنهم واستخباراتهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا لا يخلقون مثلا بعيرا لا قد يكون البعير كبير مثلا وإنما القرآن لم يقل مثلا لن يخلقوا بعيرا أو لم يخلقوا بقرة يعني قد واحد يقول طبعا البقرة يعني كبيرة والبعير كبير لا يستطيع كل طغاة العالم أن يخلقوا بعيرا مثلا أن يخلقوا بقرة القرآن حتى لم يقل مثلا حمامة أو حتى لم يقل عصفورا لان العصفور لطيف وجميل شويه هم كبير لا اختار حشره هي تعد من الحشرات يعني المكروهه من الحشرات الحقيرة التافهة والصغيرة كذلك اختارها القرآن الكريم لتحدي هؤلاء المستكبرين ولبيان مدى عجزهم وضعفهم في قبال القوة الإلهية العزيزة المقتدرة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله يعني من الطواغيت والمستكبرين والظالمين لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع كل طغاة الدنيا لو اجتمع كل طغاة العالم بشرقه وغربه لي يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا يعني لي يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة واحدة ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من يعني ماذا عجز في الخلق وعجز في التدبير هؤلاء لا يدبرون حتى حينما يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب الطالب من الذي المطلوب المطلوب الذباب الطالب من؟ هؤلاء الطغاة والمستكبرون كأنهم يلهثون وراء, وراء هذه الذبابة يريدون أن يأخذوا أن يستردوا هؤلاء لن يستطيعوا أن يستنقذوا ما سلبته الذبابة منهم لماذا ضعف الطالب والمطلوب؟ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز انظر هذه إن الله لقوي عزيز هنا عل لما قدر الله حق قدره لأن هؤلاء استعانوا بالطغاة ولجأوا إلى الظالمين والطغاة لأنهم يحسبون أن بيدهم القوة وبيدهم العزة وتركوا الله عز وجل القوي العزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز لأن الله تعالى قادر على كل شيء وله السلطة على كل أمر ولهذا نقرأ في سورة هود في الآياء السادسة والستين فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز انظر الحديث في هذه الآية عن قوم صالح ثموت ونزول العذاب عليهم وإن جاء المؤمنين منهم حتى لا يؤخذوا بجريرة الظالمين الفاسقين فيما إذا لم يسكتوا على الظلم وعللت ذلك بأنه تعالى قوي عزيز إن ربك هو القوي العزيز لأنه تعالى قادر على كل شيء وله السلطة على كل أمر ولا يصعب عليه أي شيء ولا قدرة فوق قدرته فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومئذ ان ربك هو القوي العزيز كذلك حينما نقرأ بعض الآيات المباركة كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز كما نقرأ في سورة المجادلة في الآية الحادية والعشرين القوي كتب الله لأغلبن انا ورسلي لماذا هذه الكتابة هذا الوعد الإلهي الرباني لا بد أن يكون محققا لا بد أن يتحقق لماذا؟ لأن الله عز وجل قوي عزيز يعني القوي الغالب الذي لا يغلب القوي الذي لا يمكن لقوة أخرى أن تقف أمام قوته وأمام عظمته كتب الله لأغلبنا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 أن لهم أجرا كبيرا قلنا أن هذه الثنائية هي من أروع ثنائيات القرآن الكريم ثنائية القوي العزيز القوة والعزة التي تكررت في القرآن في مواطن عديدة من آيات مباركة في قوله تعالى مثلا في سورة المجادلة في الآية الحادية والعشرين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كذلك نقرأ في سورة الأحزاب في الآية الخامسة والعشرين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا طبعا هنا وكان الله هذه كان هنا ليست كان يعني في الماضي وإنما وكان الله قويا عزيزا تعبير عن هذه الديدا تعبير عن كان ولا يزال تعبير عن رائع عن مدى القوة الإلهية واستمرار هذه القوة من طبيعته هذه القوة تعبير جميل وكان الله قوياً. عزيزة جاءت كتعليل لنصر الله عز وجل للمؤمنين في معركة الأحزاب رغم قساوة الظروف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون انظر هذه الظنون السيئة التي يعني خرجت أو كانت تشتاح نفوس ضعفاء الإيمان الذين يشكون بقوة الله وعزته ولهذا وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا انظر هذا الشك بعزة الله عز وجل الشك بقدرة الله المنافقون والذين في قلوبهم مرض في الساعات الحرجة يظهرون على حقيقتهم هم يشكون إذن بقوة الله ويشكون بعزة الله ولهذا القرآن الكريم يرد عليهم يقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال في بعض الروايات تفسر هذه الكفاية بعلي ابن أبي طالب عليه السلام وكف الله المؤمن القتال طبعا خارج قوس يعني بعلي عليه السلام وكان الله قويا عزيزا الله عز وجل قوي ولهذا المؤمن قوي كذلك حينما برز علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عمر بن ود العامري هذا البطل المجرب الذي راح يرتجز ويقول من يبارزني يرتجز ويتحدى المسلمين في المبارزة ولقد بححت من النداء أو بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز ووقفت إذ وقف المشجع موقف البطل المناجز إن الشجاعة والسماحة في الفتاة خير الغرائز قام له علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لرسول الله أنا له يا رسول الله قال رسول الله اجلس يا علي إنه عمر في المرة الثالثة كان يستازع عمر بن ود أين جنتكم؟ التي تزعمون أن من قتل منكم سيذهب إليها كان يستاذي يعني يقول من هو أودي للجنة بخدمتاني يلا خلي تقدم يعني خلال لحظات انا أودي للجنة يعني بعد تردون جنة تردون حرعين مؤتم تقولون هناك جنة وحرعين وكواعب أتراب وجنات عدن يلا أنا في خدمتكم يلا أين جنتكم التي تزعمون تزعمون انظر يعني, يعني هاي كلها يعني زعم ليس حقيقي ولا يلا أنا يروح شهيد من الذي يتقدم لم يقم إلا علي بن أبي طالب فسمح له رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه سيفة ذا الفقار ورفع رسول الله يديه إلى السماء قال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه برز الإيمان كله إلى الشرك كله انظر برز الإيمان كله إلى الشرك كله وذهب علي عليه السلام يرتجز رد عليه ماذا قال لا تعجلن؟ فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذنية وبصيرة والصدق منجي كل فائز إني أريد أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزاهز قتله علي بن أبي طالب عليه السلام وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت الآية المباركة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا المؤمن كذلك يستمد القوة من قوة الله عز وجل ويستمد العزة من عزته ولهذا القرآن الكريم يؤكد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لأن المؤمنين يستمدون العزة من عزته تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا انظروا في سورة فاضر الآية العاشرة من كان يريد العزة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 في الآية الثامنة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون انظر لله العزة ولرسوله وللمؤمنين المؤمن، يستمد القوة من قوة الله من القوي ويستمد العزة من العزيز قيل للإمام الحسن عليه السلام فيك عظمه انظر هذه من أرواع الروايات قيل للإمام الحسن عليه السلام فيك عظمه فقال لا بل في عز ثم قرأ الآية المباركة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذن هذه الثنائية الرائعة يستمدها ثنائية القوة والعزة يستمدها المؤمنون من من الله عز وجل فلا يلجأون إلا إليه ويكونون أعز من الجبل كما ورد في بعض الروايات المؤمن. أعز من الجبل فإن الجبل يستفل بالمعاول أو يستقل في رواية أخرى بالمعاول ولا يستفل من المؤمن شيء ولا يستقل من دين المؤمن شيء إذن هذه الثنائية يمتاز طبعا من صفات الله عز وجل قوي عزيز إن الله لقوي عزيز كذلك هي من صفات المؤمنين المؤمن يمتاز بالقوة أولا وبالعزة ثانيا لأنه يستمد العزة من عزته والقوة من قوته والقرآن يشجب هؤلاء الذين يتخذون الظالمين أولياء يطلبون منهم العزة والكرامة والقوة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية